119. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل اقْ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ 117. وكلم الله موسى تكليما 118. رسلا مبشرين يَكُونَ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 119. وكان الله عزيزا حكيما 110. لكن الله يشهد بما أن 117. وقال إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 118. وكفى بالله شهيدا 119. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قر ضلالا بعيدا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 119. في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 110. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقىها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله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 117. <تصفيق> يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 118.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 119. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترد 110. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين